بسم الله إليك يقول نرجو من فضيلتكم توضيح آداب زيارة المقابر حيث إننا نرى الكثير من الناس عند زيارتهم للبقيع يشغلون أنفسهم بالتصوير واللغو وما إلى ذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيان الحكمة من زيارة القبور ومن دخل المقابر غافلا عن الحكمة التي لاجلها شرعت الزيارة وقع في أنواع من المخالفات أعظمها الشرك بالله جل وعلا ومن الناس من يذهب إلى القبور ويقع في الشرك بالله عز وجل بسؤال المقبورين والعكوف عند القبور ودعاء أهلها وطلبهم الحاجات وإنزال الرغبات بهم فمن غفل عن الغاية التي لأجلها سرعت زيارة القبور سيقع في مخالفات عديدة أعظمها الشرك بالله جل وعلا ثم بعد ذلك البدع وما أكثرها تفعل عند المقابر وكل ذلك يأتي من الناس بسبب الغفلة والجهل بالحكمة من مشروعية زيارة القبور ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة ولك هنا أن تتساءل لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في بدء الإسلام نهى عن زيارة القبور قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور مطلقا لا تزار القبور في بدأة الإسلام منع تام مطلق ممنوع زيارة القبور لا يسمح لأحد ان يذهب إلى القبور هكذا كان الأمر في بداية الإسلام لماذا؟ لما كان الناس حديث عهد بإسلام منع عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور لأن ضعيف الإسلام قد يتعلق قلبه بالمقبور خاصة إذا كان المقبور صالحا ويعرف بالصلاح فنها نهيا مطلقا عن زيارة القبور. ثم بعد ذلك رخص لما قوي الإيمان وترسخ في القلوب وفهمت شرائع الدين رخص في ذلك وبيّن الحكمة من ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة يعني تكون ال... تلك الزيارة تذكير لكم بالآخرة لماذا؟ لأنك إذا ذهبت القبور متفكرا متاملا وتأم... لعرفت أن من ببطن الأرض من ببطن الأرض كانوا يوما من الأيام مثلك يمشون على ظهرها يمشون على ظهرها و ويتحدثون و إلى آخرة كانوا يمشون على ظهرها ثم أصبح امواتا أدرجوا في القبور وأهيل عليهم التراب فيتذكر الزائر أنه يوم من الأيام سيكون في حفرة من هذه الحفر طال الزمان أو قصر طال الزمان أو قصر ومن لطائف ما يذكر وهذه سمعتها من أحد المؤذنين في المسجد النبوي يقول كنا خارجين من المقابر دفنا شخصا في صلاة العصر ونحن نمشي مررنا بقبر قبر خالي ليس في أحد ما حفر حديثا يقول فالتفت إليه صاحبي وقال ما شاء الله وسيع القبر يا حظ صاحبه قال القبر وسيع يا حظ صاحبه يقول سبحان الله فتوفاها الله ودفن فيه بعد صلاة المغرب في نفس القبر يقول توفاها الله عز وجل ودفن في القبر في نفس القبر بعد صلاة المغرب فقد تدخل المقبرة وتخرج منها وتظن أنك ستعيش على الأرض عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة وما تدري ربما أنك بعد الفرض القادم أنت الذي يصلى عليك وأنت الذي تدفن وتدرج في هذه القبور فزياره القبور يذكر بالاخره يذكر بالاخره والقبر القبر اول منازل الاخره القبر أول منازل الاخره والقبر اما روضه من رياض الجنه لصاحبه او حفره من حفر النيران فلأجل هذا شرعت زيارة القبور قال فانها تذكركم الاخره والأمر الثاني الذي شرعت لأجل زياره القبور أن يدعو للمقبورين الصحابة رضي الله عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون عند زياره القبور قال تقولون اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية بعض الناس يذهب إلى القبور ولا يعرف هذه السنة، ولهذا تجد يقف عند القبور ثم يلتفت إلى صاحب ويقول الفاتحة، ويبدأون صاحب يقرأ الفاتحة. من أمرك؟ من أمرك أن تقرأ الفاتحة؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ماذا نقول؟ ما قال ما الفاتحه الفاتحة؟ ولو كان قراءة الفاتحة أمرا يندب إليه. لأمرهم به عليه الصلاه والسلام ليس هو الناصح الامين قالوا ماذا نقول ما قال يقرا الفاتحه ولا يوجد عنه صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا ضعيف مع ان الضعيف لا يحتج به في مشروعيه قراءه الفاتحه عند زياره القبور وانما هذا شيء احدثها الناس فالشاهد ان من جهل السنه اشتغل بمحدثات الامور وزياره القبور انما تشرع للسلام على المقبورين والدعاء لهم وتذكر الآخرة نعم يقول يا شيخ بارك الله فيك عندنا في البلد بعض الناس يذهب إلى قبور الأولياء التي تعبد من دون الله وعندما ننكر عليهم هذا الفعل يقولون إنما نذهب للدعاء لهم لا لعبادتهم إذا, إذا كانت هذه القبور اتخذت وثناً تعبد من دون الله يذبح لها وتدعى من دون الله ويستنجد بالمقبورين ويستغاث بهم واشتهرت بذلك إذا ذهب الصالح إلى تلك القبور فيكون ذهابه شبهة لتأييد هؤلاء على أعمالهم ولهذا إذا ذهب لا بد أن يذهب منكرا لا يكفي أن يذهب ويقول أنا فقط أدعو ولا أعبدهم لا يكفي إذا كانت تلك الأماكن تقصد للعبادة فلا بد أن يذهب منكرا على أهل تلك الأماكن وإلا كان ذهابه أشبه ما يكون بالتأييد لهم على فعالهم إن شاء الله يقول أنا إنسان سريع الغضب عصبي ولا أستطيع أن أتمالك نفسي وحاولت بشتى الطرق أن أقضي على هذا المرض ولم أستطع فهل هذا من سيء الخلق وبماذا تنصحني هذه المحاولة التي عندك هي من امارات الخير من امارات الخير يعني إنكارك لهذا العمل أو هذا الوصف الذي فيك ومجاهدة نفسك على التخلي من هذا من امارات الخير وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن, ومن يتوقى الشر يوقى فالذي أنصح به هذا السائل أن يمضي مجاهدا نفسه وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن الرجل قال فتفكرت في الحديث فعلمت أن الغضب جماع الشر فعلمت أن الغضب جماع الشر النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يعني أعطني وصية جامعة فقال لا تغضب فقط ما وصى بشيء آخر يقول فتأملت في وصيته لأن ردد مراغا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب يقول فتأملت فت... ف... فعلمت أن الغضب جماع الشر جماع الشر فالمسلم يتفكر في هذه الوصية العظيمة الجامعة التي هي معدودة في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن جوامع الأخلاق قبل قليل ترجع إلى أربعة أحاديث منها هذا الحديث حديث لا تغضب والإنسان الذي سريع الغضب وينساق مع غضبه لن يكون يوما من أهل الخلق الحسن ما دام بهذه الصفة ما دام بهذه الصفة والذي يوجه إليه من كان سريع الغضب امورا ثلاثة أمورا ثلاثة يحرص عليها حرصا شديدا وقت غضبه فيها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر الأول أن يبادر فورا إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يغضب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ويدفع إلى سيء القول وسيء الفعل فعليه عندما يغضب أن يبادر ويسارع إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتد باحدهما الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية عليه وقت الغضب أن يمتنع عن الحديث ويحرص الا يخرج من فمه ولا كلمة واحدة وقت فورة الغضب يمنع نفسه من الحديث منعا تاما الكلمة تريد أن تخرج يحبسها في صدره ويخزنها ولا يسمح لها بالخروج ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا غاضب أحدكم فليسكت إذا غاضب أحدكم فليسكت يعني ليمتنع عن الحديث وقت الغضب لأن الحديث وقت الغضب سيكون غير منضبط الأمر الثالث أن يمنع نفسه وقت الغضب من مباشرة أي فعل لا يفعل شيء لا يفعل شيء لا بيده ولا بقدمه ولا بأي شيء من جسمه يمتنع من أي فعل وقت الغضب ووقت الغضب بحسب الناس يعني بعضهم قد تكون فورة الغضب دقيقة بعضهم دقيقتين بعضهم خمس دقائق يعني ما تطول جدا فالفترة القليلة هذه يمسك نفسه كما قلت اولا يمنع نفسه من الحديث لا يخرج من فم أي كلمة وايضا يمنع نفسه والأمر الثالث من الفعل لا يفعل شيء وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن سكن غضبه الا فليطجع وإلا فليطجع لماذا؟ لأنك إذا جلست تهدى ومن جهة أخرى تتباعد عمن من أغضبك لكن لو بقيت قائم وأنت غضبان ومن أغضبك أمامك تجد يدك تلقائيا ضربت وجه بينما إذا جلس هدأ الغضب وصرت بعيد عنه حتى لو تريد تضرب اليد بعيد عنه وإن سكن الغضب بالجلوس وإلا فليطجع وإذا لم يتعود الإنسان من الشيطان ياتيه مطجع يقول له هذه المراجل هذه المراجل الرجل يفعل ويفعل وين تنام عنده وين الرجوله وين يخليه يقوم ولهذا على الترتيب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يحضر يمنع نفسه بعد ذلك من الحديث ايا كان ويمنع نفسه من الفعل وهذه الطريقة اذا روض الانسان نفسه عليها فانه باذن الله سبحانه وتعالى يوفق نعم يقول شيخنا بارك الله فيكم من المعتاد عند كثير من الناس أثناء تلاوة القرآن التمايل يمينا ويسارا أو إلى الأمام والخلف فهل في هذا شيء لا نعلم له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا من فعل الصحابة فالاهتزاز يمينا وشمالا أو إلى الأمام وإلى الوراء هذا لا نعلم له أصلاً وقد قال عليه الصلاه والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الله إليك يقول ما بعض أهل العلم أشار اشاره لما احقق فيها قالوا إن هذه يعني جاءت من بعض الأعاجم ماخوذه من بعض الديانات السابقة في الاذكار في الأذكار التي يفعلونها يحدثون هذا التمايل فبعض الأعاجم أخذها من هؤلاء وانتشرت عن طريقهم في بعض الناس أما السنة لا يعرف في هدي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي أصحابه مثل هذا الاهتزاز والتمايل إن شاء الله إليك يقول ما حكم استعمال جهاز شحن الجوال في المسجد علما بأن المدة قصيرة هذا ال الكهرباء التي في المسجد هي خاصة به خاصة بالمسجد ومصالح المسجد وأعماله أما أمور الإنسان الخاصة مثل شحن الجوال أو غيره فالكهرباء التي في المسجد ليست إلا فيما يخص أعمال المسجد ولهذا الذي يظهر الله اعلم عدم جواز ذلك أو, أو أقل أحواله كراهية ذلك فهذه أمور خاصة بالمسجد فلا تستعمل إلا فيما هو من مصلحة المسجد وأعماله ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد لا إله إلا أنت